كيف يكون للمشركين عهد عناد الله وعناد رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهرون يرضونكم بأفواههم وتأبع قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرطبون في مؤمنين وأولئك هم المعتدون فإن شابوا وأطروا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإنك هو أيمان من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دين فَقَاتِلُوا أَوْا ءَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهَمُّوا تش الله حق عن ترشون